وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين جعلناها لكم من شعاع لِلههِ لَكُم فيِيهَا خيد فَذكُرُسَ اللهَّ عَلَيهَا صَو فَإذاَا وَجَبَت جوبهَا فَكُلُ مِنْهَا وَطَعمُ الْ القونعَ وَمُعْتَُ كَذَلِكَ سَخخررنهَا لَكُم لعَكُم تَشكرون.